بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له وَكُنْ فَنِينْ كَفِرٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالذَّ وَصَوَرْتُمْ فَأَعْسَنَ صُوَرَتُمْ وَإِلَىٰ جِرِّ الْمَصِيرِ 119. ألم يأتكن نبأ الذين كفروا Dan Allah, Allah yang Agung, آمِنُ بِاللَّهِ رَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَنا والله في رعنه سيأتي ويدخله جنات ويدخل المصير lama والله عنده أهل عظيم فاتقوا الله ما استقعتم وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِصَ